أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيدهمك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموتى الحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت أرجع البصر هل ترى من فطوح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 وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبيس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما فيها فوج سألهم خزنتها ألم ياتك نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء لننتبه إلا في ضلال كبير وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَقِيلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ فَأَعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ كَأَسُحْقَلِ أَصْحَابِ السَّعِيرِ إِن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو شروا به إنه عليم بذات الصدور أنا يعلم وَلَقَاهُ وَاللَّطِيفُ الْخَبِيرُ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ تَّدَلُّوَلًا فَانشُرُوا فِيمَا مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وإله النُّشُورُ فبكم الأرض فإذا هي تمور آمنتم من فسح مائيا يرسل عليكم حاصبا فأستلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير؟ أَوَلَمْ يَرَوْنَ الطَّيْرَ فَنْقَهُمْ صَافَاتٍ وَيَقْبِضُ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ أمن هذا الذي وجند لكم ينصركم من دون الرحمن إن كافرون إلا في غروب أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه Balla juuri ertu ja nuppu, afa meni mukiben alla, vahin aada, سَأَكُونَ وَجَعَلَ لَكُمْ السَّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَالأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ قُلْ وَاللَّهِ يَزْرَعُكُمْ فِي نَضْوٍ وَإِلَيْهِ تُشْرُونَ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُل انَّ الْعِلْمَ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي Katsotaan, että tämä, mitä olet olet olet, olet olet olet. Katsotaan, että olet olet فستلمون مِنْ وفي ضلال مبين قول رأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن ياتيكم بماء معين بسم الله الرحمن الرحيم وان قلم وما يسطرون ما انت بنعمه ربك بمجنون وان انك لعشر غير ممنون وان انك لعشر غير ممنون وانك وإن لعلى خلق عظيم هَٰذَا بَصِيرٌ وَيَبْصِرُونَ بِأَنَّكُمْ مَفْسُودُونَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ظَلَمَ سَبِيلَهُ وَهُوَ عَلِيمٌ بِالْمُجْرِمِينَ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ وَلَوْ تَدَهَّنُوا فَيَدْهِنُونَ ولا تطع كل حلا في مهين هماز مشائبين ميم من الناعل الخير معتدين معتدين من عتلين بعد ذلك زني من كان ذمالي وبنينا إذا إذا تتلى عليه والين سنسمو على الخرطوم إن بلناهم كما بلنا أصحاب الجنة يقسمون ليسربونها مصبحين ولا يستثنون فأطاف عليها طائف من ربك وهنا ك الصاريم، فتنادوا صبحين على حضركم إنكم صاريمين. أن طلقو يوم يتخوف، فتول أن لا يدخل النيل وعليكم مسكين، وغدوا على حضن قادرين. فَلَمَّا رَأوْهَا قَالُوا إِنَّا لَظَالُونَ مَنْحُوَ مَحْرُومٌ قَالَ أَوْصَطُونَ أَلَمَّ أَقُل لَكُمْ لَوْلا تُسَبِّحُونَ قال اقبال بعضهم على بضيه تلاومون قالوا يا ويلنا انا كنا طاغين عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منا انا الى ربنا راغبون كذلك والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يلمون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون Aamna kum kiitabuun fiii tubrosuun Inna lakum fihii lamaa taqayya roon Aamna kumuuu aymahanun ila yawmi al-qiyamati أم لهم شركاء فلياتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خشعت نبصار ترقو لله، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، فأضني ومن يكذب بهذا الحديث سأنسرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم. إنك ذي متين أم تسألهم أجرا فهم من مرم متقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فأصبر لحكم ربك ولا تكون كصاحب الحوت إذ نادا وهو مكذوم لولا ان تذاكرمه نعمه لربه لانبذ بالعراء وهو مذموم فانشأه ربه فجعله هو من الصالحين وَإِنَّكَ لَذَلِكَ لَذِينَ كَفَرُوا لَا يَسْلُقُونَ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ حَاقَّةٌ حَاقَّةٌ وما أدرا كم حقه كذبت سمود وعاد بقارعة أما سمود فأهلكوا بالطافية وَأَمَّا عَادٌ فَأَهْلَكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَصَارَ الْقَوْمُ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ فَهَلْ لَهُ من باقيه و فرعون ومن قبله والموت في كاتب خرائط فعصر رسول ربهما فأخذهم أخذت الرabiyah. إِنَّا لَمَّا طَغَ الْمَاءُ حَمْلَنَاكُمَ فِي الْجَارِيَةِ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذْنُ وَاعِيَةً فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِنَتِ رَضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذْ يَوْمَئِذٍ وَقَعَتْ وَاقِعَةٌ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ هَيْئَةَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةً وَالْمَلَكُ عَلَيْهَا أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَالْقَاهُمْ يَوْمَئِذٍ سَمَاوَاتِي يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ فَأَمَّا مَنُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَا أُبُقَهُ كِتَابِيَهِ إِنِّي ظَنَمْتُ أَمْنِي مُنَاقٍ حِسَابِيَهِ هو في عيشة راضية في جنة عالية كطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في ليام الخالية وأما منو يا كتابه بشماله فيقول يا ليتني لوت كتابية ولا مدر ما حسابية يا, يا ليتها كانت القاضية ما أغني عني ناليه هلك عن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 وما هو بقول شاعر قليل لما تؤمنون ولا بقول كائن قليل لما تذكرون تنزلون من رب العالمين. ولو تقول علينا بضل قاوين لأخذنا منه باليمين ثم لقطنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وَإِنَّا لَعَلَّهُ أَنَّ مِنْكُم مُكْذِبِينَ وَإِنَّهُ لَحَصَرَ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ لَحَقُ الْيَقِينِ هَاتَ سَبْحَ رَبِّكَ الْعَظِيمِ بسم الله الرحمن الرحيم سال سائل بعذب واقع للكافرين ليس له دافع من الله في المعارش سعرش الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فأصغر صورا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حبيما يبصرونه يا ود المجرم لو يبتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبه وأخيه وفصيلته التي تؤيه ومنهم في عض جميعٍ ما ينجيه كلا إنها لظان الزاعة للشوى تدعو من ادبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشرج زوعا وإذا مسه من منوع للمصلين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 من عذاب ربهم مشقون إن عذاب ربهم غير ما همون والذين هم إِلَّا حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملك تيمانهم فإنه غير فَمَنِ ابْتَغَى وَرَأَى ذَلِكَ فَأُولَائِكَ هُمُ الْحَادُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَتِهِمْ وَعْهِمْ رَاعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَتِهِمْ قَائِمُونَ والذين هُم على صلواتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. فما للذين كفروا قبلك مطيعين عن اليمين وعن الشمال عزين. أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْ هُمُومِ أَنْ يَدْخُلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ فَلَا وَقَسِمُوا بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ عَلَى أَنْ نُبَدِّي نَوَقِيرًا وَمَا نَحْنُ بِمَصْبُوقِينَ اَذْرُهُمْ يَا قَوْمُ وَيَلْعَبُونَ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ يَوْمَ يُفْرَجُونَ مِنَ النَّجْدَاتِ صِرَاعًا كَأَنَّهُمْ كَأَنَّهُ إِلَى نَصَبٍ يَفْضُونَ خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ ذلك اليوم الذي كانوا يوحدون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أننفق قومك من قوم أن عذاب نليم قال يا قوم إني لكم نَذِيرٌ مُّبِينٌ نُعْبُدُ اللَّهَ وَإِن كُنتُمْ لَهُ مُسْلِمِينَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِي لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَلَا إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخِّرُهُ لِكَي قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا فَلَمْ يَزِدُوا دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم سرشوا ثيابهم وأصروا سكبر سكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني ألنت لهم وأصرت له إسرارا فقلت السفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا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 أَلَمْ تَرَكِ فَخَلَقَ اللَّهُ سُبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشُسَسِنَاجًا وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ثُمَّ يُعِيدُكُم فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الرَّضَاءَ بِسَرَاطٍ لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاهًا قَالَ نُوحُ الرَّبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَتَبَعُونَ الَّذِي أَزِدَ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارَهُ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن أدا ولا سواعا ولا يبوس ويعوق ونصرا وقد ضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما قطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على مرض من الكافرين ديارا إنك إنتظر يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا ربي اغفر لي ولوالديا لمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزيد الظالمين إلا تبارا انا نسئ بالله صدق الله مولانا العظيم